اما الاصل الثاني أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في الدين فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا سبحانه وتعالى ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع على الاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق في الدين أمر الله سبحانه وتعالى أمرا سريحا ونها نهيا سريحا بقول وعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعتسموا بحبل الله جميعا عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم اللغة العربية ليس هنا مفرد غريب يسأل عنه الإنسان اللهم إلا إذا كان لفظة واعتسموا بحبل الله معنى حبل الله واعتسموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله هذا الاختلاف اختلاف تنوع المعنى واحد بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والله. ثم فسر, فسر هذا العتسام بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى لا تفرقوا في الدين لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات وهل هنا أمر أسرح من هذا الأمر قالونا نهي أسرع من هذا النهي من التفرق ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة والانتماءات المختلفة فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة قالوا كلنا في الدين الجماعات كلها في الدين فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف وهذه المغالطة السريحة ضرت كثيرا من شبابنا حيث دعم الزاعمون إن الجماعات الكثيرة التي في الساحه تتعاون في الدين تتعاون في سبيل الله وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو اعتسموا ولا تفرقوا إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحه كيف تفهم الآية هذا ما يريد المؤلف بالجامع عندما يقول أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فبين الله هذا بيانا شافيا تفهموا العوام العوام الذين سلموا بفطرهم من التشويش ومن التهيج يعيشون بعيدا من الانتماءات والجماعات يفهمون فهما واضحا لا لا ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا إلى فرق ونهى وبين وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تحدو حذو اليهود والنصارى في التفرق وستتفرق ولا بد ولا محالة لأن ذلك سبك في علم الله وان لم يكن أمورا به ولكن شر هذا علمه الله وكتب عنده جد لا يقع في هذا الكون من خير وشر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه السابق وبمشيئته العامة كل ذلك داخل في باب القضاء والقدر وليس كل ما وقع محبوبا عند الله بل لا كنا نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية هذا وقع بإرادة الله الكونية لا بإرادة شرعية اي إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا بالإيمان وهل امن الجميع? لا. امر الناس جميعا بالصلاة. وهل الجميع صلوا? لا. اذا الامر الامر الديني والاراده الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. اما ما أراده الله كونا ولا بد من وقوعه ترا كان أو خيرا كفرا أو ايمانا معصية أو طاعة ما أراده الله كونا وقدرا لا بد من وقوعه ولا يدل وقوعه بأنه محبوب عند الله الكفر الذي وقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفرة وينهى عن الفحشاء والمنكر وكل ذلك واقع بإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية الدينية اي ليس بمأمور به ولا محبوب عند الله ولكنه يقع كل ذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة قال ما أراد الله منه. لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه الامه ستقترب على ثلاث وسبعين فرقه لا بد من وقوع ذلك ولا يدل وقوع ذلك أن ذلك أمر محبوب عند الله هذا الذي أريد أن اصل اليه وان كان واقعا بعبادته الكونيه ولكن ليس بمحبوب بل منهي عنه اخبار النبي عليه الصلاه والسلام عن وقوع ذلك ولا بد من وقوعه ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر يدل ذلك على أن هذا التفرق ليس بمحبوب من عند الله، على أن كلها في النار إلا فرقة واحدة. الفرقة الناجية فرقة الوحدة، وهي التي كانت وتمسكت وصبرت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، وهي الجماعة. هنا جماعة وجماعات. الجماعة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام جماعة المسلمين سواء كان لها إمام أو لم يكن لها إمام ان وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة ويعيش تحت طاعة هذا الإمام إمام الجماعة وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام عليه أن يعيش مع هذه الجماعة وإن لم توجد جماعة المسلمين المتمسكه بدين الله الفاهمة لشرع الله فليعش ولو كان وحيدا فهو الأمة وهو الجماعة أما تفسير هذه الجماعات في الجماعة والتلبيس على الناس هذا غلط هذا امر لا يليق بطالب العلم وان الجماعات غير الجماعه نحن مامورون ان نكون جماعه دائما جماعه واحده ولا يجوز ان نكون جماعات فاذا وجدت جماعه جماعه المسلمين ولهم ايمان رغم ايجاد جماعات اخرى لان الجماعات الاخرى وهي الجماعات السياسيه تنافس الامام القائم الموجود والإسلام شدد في هذا الأمر غاية التجدي إذا بوئ لخليفتين فقتلوا الاخر منهما الجماعات السياسية عندما توجد وتنشا إنما تعني إيجاد من يبايع إيجاد من ينافس الحكم القائم ومنافسة الحكم القائم على أي كان الحاكم القائم عادلا او فاجرا قال ما جمع الله المسلمين على يده يحرم منافسة هذا الحكم وإيجاد من ينافس هذا الحكم وأن الجماعات الكثيرة الموجودة في الثهر الآن إن هذا القبيل وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام ولكن الواقع يشهد لكل عاقل انها جماعات سياسية وليس جماعة الدعوة ولو كانت جماعة الدعوة ما يحصل الاختلاف الدين واضح والمنهج واضح ولماذا تعمل الجماعات متنافسة وتعمل عمل عملها في الغالب الكثير سرا لماذا إذا معنى ذلك هناك منافسة سياسية وأحقاد سياسية تلبس على الشباب أمر دينهم حتى لا يفهموا الحق من الباطن يقول جميع هذه الأصول ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا يقول الله سبحانه وتعالى فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما من بعد ما جاءهم جاءهم البينات لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات الأمور واضحة عندنا الدين لا لبس فيه ولا غموض فيه في أسوله وفروعه وفي عقيدته وشريعته لذلك ما نعيشه اليوم إن هذا التفرق الخطير كل ذلك يقدم مع هذه النصوص وهذا ما يستغرب منه هذا الذي جمع هذه الاصول قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه والأمر واضح ويزيده وضوحا ما وردت, ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعثسموا بهم لله ولا تفرقوا وأن تناسحوا ما والله الله أمركم أو كما قال عليه الصلاه والسلام حديث صحيح مؤيد للآية السابقه الكتاب والسنة اجتمعا على الأمر الإجسام والاتحاد والنهي عن التفرق ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في اصول الدين وفروعه هو العلم هو الفقه في الدين أن الافتراق في اصول الدين وقع أول ما وقع بعد انقراض القرون المفضلة وتوسع هذا التفرق في أهد العباسيين كما يعلم الجميع وسبب تفرق المسلمين إلى هذه الفرق نشأة علم الكلام ووجود التصوف في أول لمف ذكر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما وجد أو نشأ او ظهر ظهر في البصرة على أيدي عباد تقشفوا وزهدوا في الدين وانقطعوا لعبادة الله تعالى ولكن لما كان هذا التقشف والزهد على جهل سين لهم الشيطان بعض الأعمال أول ما بداوا بلبس الصوف وقاطعوا القطن والكتان وظهروا واشتهروا بلبس الصوف ولذلك قيل لهم الصوفية نطقة إلى الصوف وإن زعم من زعم منهم أن نطقة الصوفية نسبة إلى الصفاء وأنهم من أهل الصفاء في هذا المسجد هذا غلط حتى من الناحية اللغوية أن نسبة إلى الصفاء صوفي وليس صوفي كذلك دعوى بأن التصوف نسبه إلى الصفاء غلط معنا ولغة لأن النسبة إلى الصفاء صفائي هنا النسبة صوفي نسبه إلى الصوف. وليس هناك صفاء قل هناك ما يخالف الصفاء نشأت هذه هذه الفرقه التصوف ثم دخل فيهم الزنادقه وكثرت الابتداع الى ان انتهى امرهم الى وجود وحده الوجود جماعه ابن عربي وابن الفارض وابن تيميه وابن عجيبه هؤلاء الابناء غير البرره هم الذين افسدوا على كثير من المسلمين دينهم وعبادتهم الأمر الثاني تفرقهم في أصول الدين أي في باب العقيده على يد علماء الكلام لما نشطت المعتزله في عهد المامون العباسي وما تبع ذلك من نشاط الأشاعرة هذا الذي سبب للمسلمين التفرق في اصول الدين. حتى جهل منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد إلى أن ظهر الإمام ابن سيمية وصدع بالحق فانتصل لمنهج السلف وأظهر الله على يده من جديد هذا المنهج الذي ندرسه اليوم إذا من أهد العباسيين إلى يومنا هذا والناس في الغالب الكثير متفرقون في أصول الدين باب العبادة لأن دخلت وثنية التصوف في عبادة الله تعالى عبد غير الله مع الله ودعي غير الله مع الله كما تقدم وفي باب الاسماء والصفات فعل نفي الصفات والتوحيد من أصول المعتدلة الأصل الأول التوحيد ما هو التوحيد نفي الصفات ثمي نفي الصفات توحيدا وثمي الخروج على السلطه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا تفرق المسلمون بسبب هذه الفرق من أهد العباسيين إلى يومنا هذا ولكن الله لم يترك المسلمين أن يضلوا جميعا كلما تعتاج الأمة إلى التجديد يقيد الله من يجدد لهذه الأمة دينها ولما اشتدت الفتنة في عهد المامون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله أيد الله لهذه الأمة إمام أهل, والجم... إمام أهل السنة والجماعة وكامع البدع احمد بن حنبل صبر واحتسب وأوذي وضرب حتى أبقى الله بصبره وتحمله على هذه العجلة ولكن السلفيين كما يقول المقريزي تفرقوا في أنحاء الدنيا بعد مهنة الإمام أحمد حتى جهل هذا المنحة واخيرا قيد الله البطل المظلوم أحمد بن تيمية فجدد الله به هذا الدين الذي نعيش اثر تجديده ومما يلاحظ أن تجديد الإمام أحمد لم يقيد الله له من يؤازره حتى يظهر اثره في ذلك الوقت لأن السلطه نفسها هي التي تعادي إذن جرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتشر إلا على يد رجلينثين الداعي الشجاع السريع الذي يبدا بالحق والمؤازر الشجاع القوي الذي يتبنى تلك الدعوة جرت سنة الله تعالى لا يظهر الحق ولا ينتشر. ولا يثبت بين الناس إلا على يد رجلين اثنين إذا راجعنا التاريخ نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يدعو إلى الله يعرض نفسه على القبائل فيقول قي يحميني حتى أبلغ رسالة ربي فقيد الله له من يؤازره ومن العجيب قير من آذره وأيده حتى بلغ رسالة ربه رجل لم يؤمن برسالته ولكنه عرف أن رسالته حق ولكن منعه ما منعه من الأسباب التي ذكرها هو أبو طالب هو المؤاذر الأول في دعوة رسول الله عليه الصلاه والسلام وإن يؤمن به نجد الإمام محمد كما قلنا لم يقيد الله له من يؤاذر دعوة لذلك لم يستفد من تجديده الفائدة الملموسة في ذلك الوقت يا ابن تيمية فأوذي وهل قيد الله له من يؤازره لا المجتمع يحبه والسلاطين في شجاعته وعلمه كان عداؤه علماء السوء علماء السوء هم الذين لهم الشعبية والسلطة تجاملهم وكلما يطلب علماء السوء أن يرحلوه وينفوه إلى القاهرة إلى الاسكندريه أو أن يسئلوه فعلت السلطه ذلك إذا لم يستفد من تجديده أيضا ومن مؤلفاته الكثيرة التي أنها خيال من الخيالات في كثرتها لم يستفد منها في وقته ولكن لما أراد الله أن يجدد هذا الدين في القرن الثاني عشر مرة ثانية قيد الله لهذا المجدد الأخير من يؤازره وهذه المؤاذرة التي جعلتنا نستفيد اليوم من تجديد الإمام أحمد وتجديد الإمام أحمد مكيمي إذ كتبهم وإنتاجاتهم ومؤلفاتهم كانت مهجورة الأكثرها كانت هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين ولكن من أثر هذا السيد المبارك الذي نعيش أثره طمعت تلك الكتب فتبعت ووزعت بين الناس وفي المكاتب حتى عرف الناس حقيقة الدين الإسلامي الذي جهله كثير من المثقفين الذي يشهد لهذا قال ما تعرضنا لهذه القصة بعض الأضاء بعض الازهريين الذين بعد أن تخصصوا في علم الكلام والمنطق والفلسفه أراد أن يرد على شيخ الإسلام بن تيمية فجمع له كتبه ليرد عليه فإذا به بعد ثلاثة أشهر من دراسة هذه الكتب يعلن أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسة لهذه الكتب فيتوب إلى الله فيكتب رسالة في الثناء على ابن تيمية قائلا ابن تيمية السلفي سال الدكتوراه بعد أن جمع هذه الكتب يرد عليه أريد أن أقول إن عدم دراسة المنهج السلفي الذي جدد بحمد الله تعالى هذا التجديد الواسع هو الذي جعل كثيرا من الناس لا يزالون يجهلون حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لذلك يتفرقون في اصول الدين وفي فروعه فسار العلم والعالم والفقيه من ينكر حكيكه ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ناقشت فتاه دكتورا كبيرا ومشهورا لو ذكرنا اسمه عرفه كثير من الحاضرين من المتعلمين وقعت على هذا الخبر في اذاعه عربية في غير قصد تناقش فتاة الدكتور في الحلف بغير الله وتذكر الأدلة والأحاديث ويقول الدكتور لا نرى ذلك لا نرى بأن الحلف بغير الله شد فتكرر الفتاة المناقشة وتذكر الأدلة ويقول بعض المتشددين يرون بأن الحلف بغير الله شرك فنحن لا نرى ذلك هكذا بنون العظمة لا نرى ذلك ولم يذكر دليلا لرأيه هو دكتور إذا كان يصل إلى هذه الدرجة كثير من المتعلمين والذكاثرة سيزالون يعتقدون لان من, من يقول بأن الحلف بغير الله شرك وأن الاستغاثة شرك وأن الذبح والنذر شرك أن هؤلاء من المتشددين كيف يتفقه شبابنا في دين الله هذا ما يتعجب منه هذا الذي جمع هذه الأصول فيقول رحمه الله ثم صار الأمر إلى أن الاستراق في أصول الدين وفروعه كما شرحنا هو العلم هو الفقه في الدين فصار الأمر بالاجتماع فصار الأمر في لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وإن كان هذه العبارة يا نوع من الشدة نوعا ما ولكن الواقع لا يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص عندهم في فهمه. وأما الإنسان المتطور والإنسان العصري العاقل الفاهم سيدعو إلى هذه الدعوة لأن دعوة المسلمين اليوم بالاجتماع وعدم التفرق وعدم إيجاد الجماعات وعدم إيجاد قوانين مرنة أن يبقى المسلمون في دينهم وعقيدتهم وأحكامهم على منهج واحد من يدعو إلى هذا ينتقص الان لدى كثير من المثقفين وللأسف لدى كثير من المتأثرين بالثقافة الغربية الذين يرون أن العدالة كل العدالة في الديمقراطية الغربية وأن المسلمين تأخروا جدا ما لم يطبقوا هذه الديمقراطية